واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي الكربى واليتامى فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنا بالله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 اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا اخْتَلَفْتُمْ يوم في الميعاد ولا كل يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عنه بينه ليملك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثيرا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَسْلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وُدُور وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْغَمَّ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلَّلُكُمْ وَيَقَلَّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنْ لَقِيتُم فِئَتَيْنِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ